بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد بعد درس السادس والخمسين من دروس شرح الشاطرية ومع باب فرش حروف صورة المجادلة أو المجادلة وفي تناجون أقصر النون ساكنا وقدمه فتكم فتكمل قرأ حمزة وينتجون بالإثم والعدوان ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بذل ويتناجون وينتجون بدون ساكنة قبل التاء وضم الجيم بدون ألف على وزن ينتجون من النجوى وهو الكلام سرا فاصلها ينتجيون ونقلت ضمة الياء لفقناها الجيم ثم حذفت الياء وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين وآلف بعد النون وفتح الجيم يتناجون من التناجي وكسر انشذوا فضل معا سفو خلفه علا عمى وامدد في المجالس نوفلا روى شعبة بخلف عنه وقرى حفص ولافع ابن عامل بلا خلاف بضم الشين في لب واذا قيل انشذوا فانشذوا وإذا بدأنا لهم نبدأ بضم الهمزة انشزوا انشزوا لأن ثالث حرف في الكلمة مضموم ضماً أصلياً وقرأ الباقون بتسر الشيل في الموضعين ومعهم شعبه في الوجه الثاني هكذا وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا بدأنا لهم نبدأ بتسر الهمزة انشزوا وامدد في المجالس نوفلا قرأ عاصم بألف بعد الجيم المفتوحة هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا في المجالس على الجمر هكذا يقرأ عاصم ويقرأ الباقول بسكون الجيم بدون ألف على في المجلس إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس على إفراد. قال وفي رسل يليان أي ورد في سورة المجادلة بإيّ إضافة واحدة وهي قالت الله لا اغلين لا انا ورسولي ان الله ورسولي الا وهذه الياء يفتح نافع ومبلوغ عامر فيسكنها غيرهما في باب فرش حروف سوره الحش قال يخربون الثقيل حز فمعدوله ومعدولة ان يكون بخل فرأى تراب عمر بفتح الخاء وتجديد الراء هكذا في لفظ يخربون بيوتهم يخربون ب فتح الخاء وتجيد الراء من خربة وقرأ البكون بسكون الخاء وتخفيف الراء يخربون من أخربة مثل نزل وانزل، قوله ومع دولة يكون بخلف لا أي رأى هشام برفع تاء دولة كما نفض بها قولا واحدا ولو في الأرض يكون الواقع قبلها وجهان تكون ويقول الوجهان الثاليان هكذا كي لا تكون دولة بين الاغنياء منكم كي لا تكون دولة هذا وجه الوجه الثاني كي لا يكون دولة نعم وقرا بكون بياء التذكير ونصب دولتا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ولا يجوز تانيس يكون ونصب دولة نعم وكثر جدار ضم والفتحه وقصر ذوي اسوه اني بياء إن توصل قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع بضم الجيم والدال بدون ألف بعدها فيه أو من وراء جدر أو من وراء جدر على الجمع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهما بكسل الجيم وفتح الدال وألف بعدها كذا أو من وراء جدار على الإفراد مثل كتب وكتاب قوله إني بياء توصلة أي ورد في هذه الصورة إضافة واحدة وهي إني أخاف الله رب العالمين ويفتح أهل سماء ويسكنها غيرهم سورة باب فرش حروف سورة الممتحنة أو الممتحنة ويفصل فتح الضم نص وصادوه بكس بكسر ثور وافتقل شافيكم ملا قرأ عاصم بفتح نياء يوما قيامتي يفصل بينكم وقرأ غيره بضمها قال وصادوه بكسر ثوى قرأ الكوفيون بكسر الصاد يفصل وقرأ غيرهم بفتحها والثقل شافيهكم ملا قرأ حمزة والكساء وابن عامر بتشديد الصاد وقرأ غيرهم بتفييفها حمزة والكساء ابن عامر قرأون يفصل وغيرهم يقرأ يفصل أو يفصل كما سيأتي تفصيله والخلاصة قرأ عاصم يفصل بينكم بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد مخفف يفصل قرأ حمزة الكسائي يفصل بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مفقرنة يفصل هكذا لحمزة الكسائي قرأ ابن عامر يفصل بينكم مثل حمزة الكسائي إلا أنه يفتح الصاد يفصل بينكم هكذا يقرأ ابن عامر قرأ نافع ابن كثير وابو عامر يفصل بينكم بضم الياء وفتح الفاء وفتح الصاد مخففة عكس قراءة عاصم عاصم يقرأ يفصل ونافع ابن كثير وابو عامر يقرأون يفصل لا وفي تمسك ثقل الحالة قرأ أبو عمرو بفتح الميم وتجديد السين ولا تمسك بعصم الكوافر ولا تمسك بفتح الميم وتجديد السين ولا تمسكوا هكذا أقرأ أبو عمرو والباقون يقرؤون ولا تمسك بسكون الميم وتخفيف السين من أمسك أما قراءة ولا تمسك من مسك لا باب فرش حروف سورة الصف قال ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذن دلق. قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير لفظ متم والله متم نوره بدون تنوين وحفظ لفظ نوره على الإضافة مع كسرها أيها الضمير والله متم نوره هكذا يقرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير والباقون يقرؤون بتنوين لفظ متم ونصب نوره مع ضمها الضمير هكذا والله متم نوره والله متم نوره نعم على أن اسم الفعل إذا نو يعمل عمل الفعل وينصب الاسم بعده ولله زد لاما وأنصارا نونا سماء وتنجيك من الشام ثقلا قرأنا أبن كثير وأبو عمر بتنوين لغ أنصارا وزيادة في لله فتكون قراءتهم هكذا كونوا أنصارا لله. كونوا أنصارا لله. بتنوين لفظ أنصارا وزيادة لام جر في لغة في لفظ لله. فتكون قراءتهم كونوا أنصارا لله. هكذا أقرأ نافع وملكتير وضامن. ويقرأ البكون بدون تنوين على إضافة وحدة لام الجر. كونوا أنصار الله. فتنجيكم عن الشامي ثقل قرأ ابن عامر الشامي بفتح النون وتشجيل الجيم في لغ يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من نجا وقرأ غيرو بسكون النون تخف الجيم تنجيكم من أنجا مأخوذ من أنجا وبعدي وأنصاري بياي ضعفة ورد في سهة الصف فنتان من يآت الأضعفهما ومبشّرٌ برسولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم فتح الياء فيها نافع عبد كثير و أبو عمرو والكلمة الثانية من أون صار يالله إلى ويفتح الياء فيها نافع وحده ويسكنها غيره صورة الجمعة لا يوجد فيها خلافات فرشية من حيث الفرش هنا بعد ذلك فرش حروف صورة الملاذقون قال وخشب سكون الضمي زاد أيضا حلا قرأ كمبل والكسائي وأبو عمرو بسكون الشين فيه كأنه خشب مسندة وقرأ غيرهم بضمها كأنه خشب مسندة وخف لواو إلفا بما يعملون رصيف أقول بواو وغونصب الجزم حفلا قرأ نافع بتخفيف الواو في لظ وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا من لواء مخففا الثلاثي وقرأ الباقون بتجديد الواو لووا رؤوسهم على التكثير من لواء الرباعي قوله بما يعملون صف أي روى شاما بياء الغيب فيه والله خبير بما يعملون الآية الأخيرة من السورة وقرأ غيرو مثال الخطاب والله خبير بما تعملون وأخذ الغيب من ظاهر اللظم لأن اللظم قال بما يعمل نصف قوله أقول بوعو وأنصب الجزم حفلة قرأ أبو عمر بواو بعد الكاف ونصب النون فأصدق وأكون من الصالحين فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين هكذا يقرأ أبو عمر عطفا على لظف أصدق النصوب بأن المضمرة بعد جواب التمني وقرأ الباقون بحذف الواو لالتقاء الساكنين وبجزم النون فأصدق وأكل من الصالحين عطفا على لح على محل فأصدق فأماو قيل إن أخرتني أصدق أصدق وأكل أصدق وأكل انتهت سورة المنافقون أما سورة التغابل فلا خلافها في فرشه في ترتيب الصور الذي نحن بصدده أما فرش حروف سورة الطلاق، فقال فيه الناظم وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفظه. روى حفص بدون تنوين في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، بالغ بدون تنوين وخفض رفض أمره على قضاءه. إن الله بالغ أمره. وقرأ البعض بالغ الأمر، إن الله بالغ أمره، بتنوين بالغ ونص بفض أمره مفعول به. مثل متم النورة في توجيهها الذي تقدم بعد ذلك باب فرش حروف سورة التحريم قال وبالتخفيف عرف رفلا قرأ الكسائي بتخفيف الرأفي عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه أيجاز على بعض وأعرض عن بعض وقرأ الباكول بالتشديد عرف بعضه بمعنى عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها بعض ما فعلت قال وضم نصوحا شعبة أي روا شعبة بضم النون في توبوا إلى الله توبة نصوحا, نصوحا. مصدر نصح نصحا ونصوحا وقرأ الباقوب بفتحها نصوحا سيغة مبالغة أي ناصحين لأنفسكم باب فرش حروف سورة الملك قال من تفوت على القصر والتجديد شقة هاللولة قرأ حمزة الكسائي بدون ألف بعد الفاء وتجديد الواو ما ترى الذي خلق سبع سماوات منطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفوت من تفوت مثل على وزن تعهد تفوت على وزن تعهد وقرأ الباقون بألف وتخفيف الواو من تفاود على وزن تعهد أي ما ترى فيها تباين ولا تناقض قوله وآمنتم في الهمزتين اصوله وفي الوصل لولى قنبل واو نبدلة أي القراء أن مذاب القراء في همزتين أأمنتم قد, قد, قد تقدم في أبواب الأصول في باب الهمزتين من كلمة وقد هنا الناظم ليصرح بأن يبدل الواو الأولى يبدل الهمزة الأولى واا حالة وصلها بما قبلها وإليه النشور وامنتم وإليه النشور وا بعد سير الهمزة الثانية مطلقا قال فسحقا سكون سكون ضمة مع غيب يعلمون مرد معيب اهلك من, معي من جل قرأ الكسائي بضم الحاء بدلا من سكوناه فيه فسحقا لأصحاب السعير فسحقا كذا يقرأ الكسائي وقرأ كذلك بياء الغيب فيه فسيعلمون من هو في ضلال مبين لأنه قال مع غيب يعلمون من رب مع غيب يعلمون من وقرأ البقول بسكون الحاء فسحقا ومتال الخطاب فيه فستعلمون من هو في ضلال مبين وقيل لفظ فسيعلمون بكلمة من لأن موضع موضع فستعلمون كيف نذير متفق على قراءته بالتاء قوله معي مليا وأهلك الإنجال أي ورد في هذه ثنتان من مليئات الأبعاء فهما قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي يسكن الحمزة حمزه وحده فيقرأ إن أهلكني الله مع ترقيق اللام من لفظ الجلالة إن أهلكني الله وغيره يقرأ بفتحها إن أهلكني الله مع تغليظ اللام من لفظ الجلالة لأن قبلها مفتوح معي أو رحمنا منهلكني الله ومن معي أو رحمانا من معي أو فتح اليا نافع وابن كثير وابو عامر وابن عامر وحفص واسكنها غيرهم انتهت سورة الملك باب فرش حروف سورة القلم قال وضمهم في يزلقون كخالد وضمهم في يزلقون كخالد قرأ القراء السبعة إلا نافعا بضم الياء في وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك من أزلقه أي أزل رجله وقرأ نافه بفتح الياء لا يزلقونك من زلقت رجله من زلقت الرجل يعني زلق الثلاثي باب فرش حروض سورة الحاقة ومن قبله فكسر وحرك ريوان حالا قرأ الكساء وأبو عمر بكسر القاف وفتح الباء في وجاء فرعون بكسر القاف فتح الباء وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله أي جنوده وأهل طاعته نعم وقرأ الباقون بفتح القاف فسكون الباء ومن قبله ظرف زمان أي ومن تقدمه من الأمم الطاغية ويخفى شفاء قرأ حمزة الكسيم التذكير في يوم الذي تعرضون لا يخفي منكم خافية أو خافية لا يخفي هكذا يقرأ حمزة الكسابية التذكير والباقون يقرؤون لا تخفي أو لا تخفى منكم لا تخفى بتاء التأنيث وقد أخذنا قراءة حمزة الكسابية التذكير من ظاهر اللفظ لأنه قال ويخفى شفاءا نعم مالية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلة قرأ حمزة بحذفها استكت وصلا وإثباتها وقفا في كلمات مالية سلطانية هنا في سورة الحاقة وكلمة ما هي في سورة القارعة في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني, ما أغني عني مالية هلك عني سلطاني قذوه بحذف الهاء وصلا مالية وسلطانية لحمزه وإثباتها وقفا إذا وقف يقول مالية ويقول سلطانيه كباقي القراء الذين يثبتونها في الوصول وفي الوقف أما هو فيحذفها وصلا ويثبتها وقفا وكلمة ما هي في سورة القارعة وما أدرك ما هي نار حامية ما هي نار حامية هكذا يقرأ حمزة بحذف الهاء وصلا وإذا وقف يقول ما هي بإثباتها وقرأ الباقون بإثبات الهاء وصلا ووقفا في الكلمات الثلاث لكونها مرسومة في المصاحف ويذكرون يؤمنون ما قالوه بخلف له داع قرأ ابن ذكوان بخلاف وهشام وابن كثير قولا واحدا بياء الغيب في قليلا ما يؤمنون وفي قليلا ما يذكرون مع تجديد الذان لأنه قال ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف الله داعي ابن ذكوان بخلاف ويشام المكثير قولا الوحيدا بياء الغيب وقرأ الحمزة والكساة وحفص بالتالي في الكلمتين قليلا ما تؤمنون وقليلا ما تذكرون لكن مع تخفيف الذان تذكرون وقرأ نافع وأبو عمر وشوبة بالتأفي الكلمتين مع تجيد الذان قليلا ما تؤمنون وقليلا ما تذكرون باب فرش حروف سورة المعارج ويعرج رتلاء قرأ الكساء بهذا التذكير في يعرج الملائكة والروح إليه يعرج الملائكة لأن تأليس لفظ الملائكة غير حقيقي وقرأ الباقون بتأنيث تعرج الملائكة على الأصل قال وسال بهمز غصن دال وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء الدل قرأ ابو عمر والكوفيون ابن كثير بهمزة مفتوحة المحققة في سأل سائل سأل من السؤال وقرأ نافع وابن عامر سال بألف من غير همز على وزن قال وهي لغة قريش وقد ذكر في توجيه هذه القراءه ثلاثة اقوال الاول ان الالف مبدل من الهمز لانه قال وغيرهم من الهمز على غير قياس عند سيبويه لان القياس انها تسهل بين بين او انها مبدل من واو قال او من واو على ان اصلها سوى تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الف فصارت سهلة ثالثا انها مبدل من ياء او من واو او ياء مبدل على نموذجنا من يأعد على أن أصل الكلمة سال يسيل من السيالام مثل باع يبيع فيكون سال واد بعذاب نعوذ بالله من ذلك ونزاعا فرفع سوا حفصهم وكل شهادات بالجامع حفص تقبل إلى نصب فدم محرك به علا كرام قرأ القراء السبعة إلا حفصا برثة نزاعة للشواء نزاعة للشوى خبر ثاني وروا حفص النصب نزاعة للشواء على الحال من الضمير المستدر فيه لضع لا قوله وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبل أي روا حفص الألف بعد الدال على الجمع في والذين هم بشهاداتهم قائمون بشهاداتهم على الجمع على تعدد أنواع الشهادات وقرأ غيروه بدون الالف بشهاداتهم نعم على الافراد لكونه اسم جنس نعم الى نصب فضم وحرك به علا كرامه قرأ حفص ابن عامر بضم النورة وتحريك الصد بالضم الى نصب يوفضون الى نصب يوفضون جمع نصب جمع نصب جمع نصب مثل سقف وسقف وقرأ الباقون بفتح النون وسكون الصاد إلى نصبي وفضول اسم مفرد أي إلى غاية وهي التي تنصب إليها بصرك يعني هدف محقق تنصب إليه بصرك نعم فيقرأ الباقون إلى نصبي وفضول ويقرأ حفص بن عامر إلى نصبي وفضول باب فرش حروف صورة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقل وداً به اتضموا هعملان دعائي وإني ثم بيتي مضافها قرأ نافع بضم الواو في ولا تذرن ودى ودى هكذا يقرأ نافع وقل ودى به الضم عملة وقرأ الباقون بفتحها ولا تذرن ودى وهما لغتان في اسم صنم كان في عهد نوح عليه السلام قوله دعائي وإني ثم بيتي مضافها هذه آتي لضافة الوالدة في سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي كما يلي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فتح الياء نافع ابن كثير وابو عمر وابن عامر واسكن الكوفيون قولوا في الياء الثانية إني أعلنت لهم فتح الياء السماء واسكن غيرون. ولمن دخل بيتي مؤمنة فتح ياء بيتي مؤمنة بيتية فتح الياء هشام وحفص واسكنها غيرهما ده فرش حروف سورة الجن قال مع الواو فافتح إن كم شرف العالم. قرى ابن عامل وحمزة وكسائي وحفص بفتح الهمزة فيه وأنه تعالى جد ربنا وما بعده إلى وأن منا مسلمون وعلى دعاء إثنى عشر موضعا عطفا على أنه استمع نفر من الجن قرأ بالفتح عطفا على أنه مستمع في أحد الأقوال الوالدة في توجيه قراءة فتح الهمزة في المواضيع المذكورة وقرأ الباقون بكسر الهمزة في المواضيع الثاني عشر عطفا على إن سمعنا وإنه تعالى جد ربنا ما اتقذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفهنا وإنا ظننا إلى أخير هكذا يقرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وشعبه بكسر الحمزة إنا في المواضع نثنى عشر. قال وعن كلهم أن المساجد فتحوه أي اتفق القراء السبعة على فتح حمز على فتح حمزة وأن المساجد لله فلا خلاف بين القراء في فتح الحمزة فيه وأن المساجد. بعده قال وفي أنه لما بكسر صو العلة. أي قرأ شعبة ونافع بكسر همزة وإنه لما قام عبد الله وإنه لما قام عبد الله قرأ بكسر همزة شعبة ونافع والباقون يقرؤون وأنه لما قام عبد الله بفتح الهمزة ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا كل فشى نصا وطاب تقبلا قرأ عم حم... قرأ عاصم قرأ عاصم وحمزة والكسائي بيال الغيب فيه وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا يَسْلُكُ فقرأ الباقون بنون العظمة وَهِيَ لله عز وجل العظمة لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ عَذَابًا صَعَدًا قَوْلُهُ وَفِي قَالَ إِنَّمَا هنا كل فشى نصا وطاب تقبلا بضم القاف اللام بدون ألف قل إنما أدعو ربي قل إنما على أنه فعل أمر لحمزة وعاصم لأنه قال وفي قال إنما هنا قل فشا يعني لذب قل ال الذي بعده إنما وقال الباقون بفتح القاف واللام مؤلف قال إنما أدعو ربي على أنه فعل ماض نعم وتقيده لذب قال أو قل بإنما ليخرج موما أخرى فيه قل إني لا أملك لكم قل إني لن من الله أحد قل إن أدري فمتفق على قراءة هذه المواضع بضم القافة سكون اللام دعم وقد لفظ الناظم بالقراءتين معا فقال وفي قال إنما هنا كل فشى نصا وطاب تقبل هذا كمالا للبيت وقل لبدا في كسريب ضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا روى هشام بخلاف عنه بضم لام لبدا جمع لبدا مثل غرفة جمع مثل غرفة لبدا جمع لبدا مثل غرفة وقرأ الباقون بكسر اللام لبدا كادوا يكونون عليه لبدا ومعهم إشان في الوجه الثاني أي كاد يركب بعضهم بعضا لكثرتهم للإصراء والاستماع لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويا ربي مضاف تجملا وردت يا إضافة واحدة في سورة الجن وهي أم يجعل له ربي أمدا فتحها نافع وأبن كثير وأبو عمر وأسكنها غيرهم باب فرش حروف سورة المزمن وطأ نطاء كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثاث فيه فانصب وثانص فيه الظبن وثلث يسكون الضم ح وجملا قرأ ابن عامر وابو عمرو بكسر الواو وفتح الطاء والف بعدها ممدودة مد متصل فيه إن ناشئة الليل هي أشد وطاء, أشد وطاء على وزن غطاء مصدر واطئة لمواطئة القلب اللسان فيها أي موافقته وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء بدون ألف واطئا أي مصدر واطئة بمعنى اتقن نعم قوله وثلثي نعم ورب بخفض الرفع صحبته كلا ورب بخفض الرفع صحبته كلام قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر بخفض الباء في كلمة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فالتخذ وكيلا رب المشرق والمغرب بخفض الباء على ناصفة لاسم ربي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك وقرأ الباقون برفع الباء رب المشرك والمغرب على أنه مبتدا وخبره لا إله إلا هو قوله وثاء ثلثيه فانصب وفاء نصفيه ظبا قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بنصب فاء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بنصب فاء نصفه وثاء ثلثة ابن كثير وعاصم وحمزة وكساء وضم الها في اللفظين عطفا على أدنى إن ربك يعلم أنك تقوم آدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه نعم وقرأ الباقون بخفض الفاء والثاء أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه وكسر الها في اللفظين عطفا على لفظ ثلثين الليل المجرور بمن؟ نعم أما الموضع الأول فيه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا فمتفق على فتح الفاء قوله وثلثي سكون الضم لاح وجملة أي روى هشام بسكون اللام ألل من ثلثي الليل ثلثي وقرأت باقود بضمها من ثلثي الليل أما لغ ثلثه المفرد فمتفق على ضم اللام ثلثه والخلاصة في لغ أو في جملة عبارة ان ربك يعلم انك تقوم أَلِنَا من ثلثي الليل وَنُصْفَهُ وثلثه فهي على النحو التالي اولا رواه نافع وابو عمرو بن زكوان هكذا ادنا من ثلثي الليل ابن كثير الكوفي من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين